إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا تلو أو يصلب أي قد تلو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أم ينفى من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم